نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم لم يعطاهن أحد قبلي أحد من الأنبياء قبلي هذه الصيغة لا تدل على الحصر وليس ذلك محصورا بهذه الخمس بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث ما يزيد على ذلك حتى ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله نحو من سبع عشرة خصلة بل إن بعضهم ذكر ستين وذكر بعضهم أكثر من هذا صلها بعضهم إلى ثلاثمئة ولا يخلو من مبالغة والله تعالى أعلم فمن الأشياء الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصر له الكلام اختصارا وكذلك ما جاء في يوم الجمعة وأن الله عز وجل اختاره لهذه الأمة وكذلك ما يكون أيضا من الاختصاص بإنزال بعض الآيات أو السور عليك سورة الفاتحة أو خواتم سورة البقرة وكذلك بعض ما يكون في الآخرة كالكوثر على القول بأنه يختص بهذه الأمة وكذلك أيضا أعطي لواء الحمد والشفاعة العظمى نعم كما جاء في في هذا الحديث وعلى كل حال ليس هذا المقام مقام بسط هذه الأمور التبع وإنما الحديث عن التيمم يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي قاله هذا صلى الله عليه وسلم على وجه البيان نعم والإيضاح وليس ذلك على سبيل المفاخرة ويقول نصرت بالرعب مسيرة شهر ذكر هذه المسافة هل لأنه في أقل تقد لأن هل لأن أبعد عدو يناوئه صلى الله عليه وسلم في عصره كان على مسيرة شهر وهم الروم أو أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر وأنما دونه قد يقع لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فقد يؤخذ من بعض الروايات ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسير شهر. فهذه الرواية تدل على أنه مختص بأن نصر بالرعب سواء كانت المسافة أقل من شهر أو كانت تبلغ ذلك أو أكثر منه وأن ذلك لم يكن شيء منه لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومثل هذه الخصائص عموما الأصل أنما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كائن لأمته ولها منه نصيب على قدر الاتباع على قدر ما لها من الاتباع كما ذكر هذا الشاطب رحمه الله بل ذكر أبلغ من هذا قال بأنه لم يعط أحد من الأنبياء في الجملة آية من من الآيات إلا ووجد لهذه الأمة نظيرها وهذا ليس على أطلاقه. فناقد صالح عليه الصلاة والسلام لا نظير لها. نعم. والله عز وجل قد فلق البحر قد قد يقال بالنسبة لفلق البحر أن بعض الصحابة مشوا على البحر. نعم. أو على الماء. وكذلك أيضا بعض ما يتعلق بالأنبئاء كإحراق إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالنار ولم تضره. فوقع هذا لأبي مسلم. الخولاني فالمقصود أنه يقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقع لأحد من أتباعه والقاعدة أن كل آية مما يسميه المتأخرون بالكرامات كرامات الأولياء كل آية وقعت لتابع نبي فهي آية للنبي كل آية وقعت لتابع نبي فهي آية للنبي لأن ذلك إنما وقع له لاتباعه ذلك النبي عليهم الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة مسجدا وطهورة إذا حسب المتعاطفان على أنهما شيء واحد صارت صار المجموع خمسا كما قال صلى الله عليه وسلم في أوله أعطيت خمسا باعتبار أنها جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا فتكون خصلة واحدة لكن هل هذا يعني أنه قال ذلك باعتبار أن الشرط والمشروط متلازمان الطهارة والصلاة أو باعتبار أن الذي اختصت به هذه الأمة هو أن الله جعل لها الأرض مسجدا عفوا أنه جعل لها أنه جعل الأرض لها طهورة، وأما جعل الأرض مسجد فإن ذلك يكون له ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا احتمال، ولكن ظاهر السياق يباه، ظاهر السياق يباه، وقد جاء في بعض الروايات وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم في كنائسهم. فالحاصل أن الصلاة في أي مكان تدرك الصلاة الإنسان فيه فإن ذلك إنما يختص بهذه الأمة وأما الأمم السابقة فإنهم يصلون في دور العبادة فقط في دور العبادة لا يصلون في أي موضع وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب وهو حجة للقول الراجح أن ذلك لا يختص بالتربة وكما سبق في المرة الماضية أن التيمم يكون بالصعيد الطيب وأنه لا يختص بالتراب فحسب وأن ما جاء في بعض الروايات من ذكر التراب خاصة فإن هذا يعد من مفهوم اللقب وأن مفهوم اللقب لا حجة فيه عند الأصليين لأنه إذا قيل وجعلت تربتها لنا طهورة فمعنى ذلك أن غير التراب مما على وجه الأرض من الصعيد أنه ليس ليس بطهور وأنه لا يصح التيمم به الحجارة والرمل والطين وما على الأرض والأقرب الله تعالى أعلم كما ذكرنا سابقا أن الصعيد كله ما تصاعد على الأرض وما كان على وجهها سواء كانت ترابا أو رملا أو طينا أو حصى كل ذلك يتيمم به وما جاء في بعض الروايات من ذكر التربة فهذا لا مفهوم له وإنما وإنما هو وإنما مفهومه مضطرح لأنه من قبيل مفهوم مفهوم اللقب والله تعالى أعلم هو أضعف هذه المفاهيم كما قال في المراقي أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي باعتبار أنه لا يتسق الكلام ولا ينتظم إلا بذكر أسماء يربط بها الأفعال أو تضاف إليها أو نحو ذلك وجعلت تربتها لنا طهورة نعم فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وفي بعض الروايات جعلت لكل كل أرض طيبة والطيب هو الطاهر مسجدا وطهورة والعلماء رحمهم الله عامتهم الجمهور يقول يجوز التيمم بما له غبر وقد ذكرنا هذا سابقا فعلى كل حال إن كان الشيء مما ليس من الصعيد ويعلوه الغبار فإنه يصح التيمم به مثل فرش المسجد ومثل الزجاج وما أشبه ذلك الحديد يتيمم به إذا كان عليه غبار وما عدا ذلك وما كان من وجه الأرض كالحصى والرمل وما أشبه هذا نعم فإنه ولو كان رطبا فإنه يتيمم به فإذا كان فيه ما يعلق بال باليد من تراب من رمل من غبار أو غير ذلك فإنه, فإنه يتيمم به والله تعالى والله تعالى أعلم ومن يقول لا يشترط هذا يحتجون بما ذكرت سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ كفيه في بعض روايات نفضهما نعم وبعض أهل العلم وسع هذا جدا فقالوا يتيمم بالشجر يتيمم بالشجر ويتيمم بالصوف ويتيمم بالزرنيخ وبالجص وما أشبه ذلك فعلى كل حال الـ الـ الذي عليه عامة أهل العلم واختيار شيخ الإسلام وابن القيم و أنه يتيمم بالصعيد ما على وجه الأرض ولا يختص ذلك بالتراب نعم نعم وقوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي الرجل يختص بهذا اللفظ مختص بالذكور دون الإناث ومع ذلك تدخل فيه المرأة وإنما ذكر هذا القيد لأن النساء شقائق الرجال وإنما ذكر هذا القيد والله تعالى أعلم لئلا يتوهم الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر من جملة الأمور ما هو مختص به عليه الصلاة والسلام أو ما قد يقال إنه مختص ما قد يقال إنه مختص به عليه الصلاة والسلام نعم، كقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة فهذا إذا أريد به الشفاعة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يحمل عليه فإن ذلك لا يكون لأمته كشفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في الموقف فالأنبياء عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في الحديث الطويل يعتذرون منها حتى يقول ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لأهل الموقف لفصل القضاء فهذه مختصة به عليه الصلاة والسلام وكذلك شفاعة لعمه أبي طالب وهو كافر في أن يخفف عنه العذاب وأما باقي الشفاعات كالشفاعة لأهل الكفائر لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها لرفع درجات أهل الجنة ومنازلهم ونحو هذا فهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون لغيره من أمته ومن سائر الأمم يكون ذلك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله يقول وأحلت لي الغنائم باعتبار أنها كانت محرمة على السابقين فهذا من خصائص هذه الأمة كانت تنزل نار فتحرقها نعم ولم تحل أحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود نعم بعث إلى الناس عامة وهذا من خصائصه بنص هذا الحديث وأما ما قد يشك ما قد يرد مما ظاهره الإشكال على هذا فإنه يمكن أن يحمل على وجه لا يتعارض أو يتنافى معه مثل ما يذكرون في نوح عليه الصلاة والسلام أنه أن الله أغرق أهل الأرض لما كفروا به فقالوا دعوته كانت لجميع أهل الأرض فيقال نوح صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى جميع أهل الأرض وإنما بعث إلى قومه ولمانع من أن يكون قومه في ذلك الحين هم الموجودون من بني آدم على ظهر الأرض يعني لا توجد أمم أخرى فيقال كانت بعثته إلى قومه وإلى غيرهم من الناس لا سيما على القول المشهور أن, أن نوح عليه الصلاة والسلام كان أول الأنبياء وأول الرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام وعن إدريس كان بعد نوح صلى الله عليه وسلم وأن الناس عشرة قرون كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم وقع الشرك في قوم نوح فدعاهم فهذا لا يعارض ما سبق والعلم عند الله عز وجل مسائل كثيرة تتعلق بالتيمم ذكرناها ولا أرى الإطالة ذكر ذلك فالكتاب مختصر فلا يصح أن نحوله إلى مطول إن كان عندكم أسئلة فبإمكانكم أن تكتبوها مما يتعلق بالتيمم ولعله إن شاء الله تعالى يكمل ما نقص في الشرح بالجواب على الأسئلة نعم تفضل باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسري عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها أن أم, أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة نعم يقول باب الحيض الحيض أصله السيلان، أصله السيلان. قال حاضت المرأة، أي سال الدم المعروف من الرحم إذا خرج من الرحم. ويقال سال الوادي، يقال حاض الوادي بمعنى بمعنى سال، نعم سال الوادي. فإذا سال الدم من المرأة في نوبة معلومة فإن ذلك هو الحيض فإن ذلك هو الحيض ويمكن أن يعرف دم الحيض بتعريف يقرب معناه ويفرق بينه وبين الاستحاضة والنفاس فيقال في دم الحيض هو دم طبيعة هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة وإن شيء تقول هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة البالغة نعم في أوقات في أوقات معلومة وهذا القيد أيضا أوقات معلومة ليس بضروري فيما أظن لأنه قد لا يكون له وقت معلوم وإنما يتنقل كما سيأتي فالمقصود أنه دم طبيعة يخرج من الرحم من قعر الرحم دم فساد وإذا قلنا بأنه دم طبيعة نكون بهذا أخرجنا الدماء التي لا تكون دماء طبيعة كالدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة فهو بسبب الولادة والدم الذي يخرج من المرأة مما يمكن أن يقال عنه بأنه دم عرق فهذا يكون من قبيل الاستحاضة وهناك قسم آخر يسميه بعض العلماء على كل حال دم الفساد وقد لا يحتاج إليه في هذا التقسيم. فالدم الذي يخرج من المرأة إن كان دماً معتاداً أو دماً طبيعياً جبلياً الذي يخرج من المرأة البالغة فإنه يحكم بأنه يحكم بأنه دم الحيض. هذا هذا تقريب هذا تقريب لمعناه. فالدم يجتمع في الرحم. وتسبح به البويضة ثم بعد ذلك إذا لم تلقى هذه البويضة فإن الرحم يلقي هذا الدم يلقي هذا الدم ويطرحه فيخرج مدة من الوقت ثم بعد ذلك ينقطع أو يحكم أو يحكم بانقطاعه وهذا الدم الذي يخرج من المرأة له أسماء كثيرة عند العرب والعرب قد تسمي الشيء النفيس أو الشيء المرذول بأسماء متعددة وقد ألف بعضهم رسائل خاصة في هذا الموضوع رسائل يجمعون فيها أسماء الأشياء كل عضو في الإنسان ما هي أسمائه ومن الحيوان ماذا يقال له أيضا ومن الطير وإذا كان في المرأة فعلى كل حال يقال له إن, إن, إن قصد الحيض يقال له الطمث وينقصد الدم يقال له الطمث دم طمث طمث يعني الحيض والدم نفسه يقال له الطمث نعم ويقال له أيضا بالسين الطمس ويقال له الضحك الحيض الضحك، وهو أحد المعاني المذكورة في قوله تعالى، نعم، فضحكت، أمرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق، أمراء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم ضحكت بمعنى حاضت هي كانت آيسة وكبيرة في السن وعقيم، فبمجرد ما جاء هؤلاء الملائكة، نعم، ثم حادثوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحصل لها الحيض الذي هو مؤذن بقابليتها للحمل نعم فعلى كل حال هذا تفسير مرجوح لكن مما ذكر في معناه أنه, أنه الضحك وهو استعمال قليل في كلام العرب والله تعالى أعلم ويقال له أيضا الإعصار والإكبار والدارس والعراك والفراك وغير هذا وهذا الباب باب الحيض يحتاج إلى عناية لأنه يحتاج إلى نوعين من الاجتهاد وهذا واقف في في في في في كل الأبواب تقريبا إلا أن ذلك تعظم الحاجة إليه في هذا الباب الاجتهاد الأول الذي هو الاجتهاد في استنباط الأحكام ما حكم المرأة المبتدئة والمرأة المستحاضة والمرأة التي ينقطع حيضها ثم يرجع والمرأة التي لها تمييز والمرأة التي لا تمييز لها والمرأة التي يطبق عليها الدم والمرأة التي نعم، ما حكم ذلك ما يخرج من الحامل هل يعد حيضا هذا كله يحتاج إلى استنباط من الأدلة ويحتاج إلى اجتهاد آخر كثير بحسب الحالة الواقعة والنساء يكاد يكون لكل امرأة ما يختص بها وتسمع في هذا من الأمور الغريبة والعجيبة ما به عليم ولذلك يحتاج إلى اجتهاد آخر في تطبيق هذه الأمور على ما يخرج من المرأة ويقع لها ولذلك فإن هذا النوع من الاجتهاد يقع لغير أهل العلم أيضا بمعنى أن الإنسان يعرف القاعدة في هذا مثلا أو الحكم ثم بعد ذلك ينظر تنظر المرأة في الذي يخرج منها ثم بعد ذلك تقرر هل هذا دم حيض أو استحاضة هل هذه كدرة أو دم حيض أو صفرة أو ماذا أو خرجت قبل الحيض أو بعده أو بعد الطهر وهل نزل الطهر أو تأخر أو انقطاع الدم كم هل حصل الجفاف التام كل هذه الأمور تحتاج المرأة أن تفحص وأن تنظر حتى تتعرف على أحكامها وتنزل الأحكام الشرعية على ذلك والأدلة الوالدة في هذا الباب ليست كثيرة بل إن الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي قال إنما مدارها على ثلاثة أحاديث وإذا نظرت إلى هذه الحديث تجد أن بعضها له روايات متعددة وبعض هذه الروايات في غاية التقابل نعم مع ما في بعض الروايات والألفاظ من الضعف فالمقصود أن مثل هذه الأمور الله عز وجل عليم حكيم وهذا أمر تعم به البلوى فمن تأمل في مثل هذه النصوص ونظر فيها فإنه قد يخرج بنتيجة لا يجد بدا منها وهو أن الله عز وجل أراد أن يوسع على الأمة بذلك فلم يحسم هذه القضايا بأذلة صارمة محددة تبين كل ما يتعلق بهذا الموضوع بيانا دقيقا في كل جزئياته وإنما وردت فيه بعض الأذلة تركت مجالا للاجتهاد الاجتهاد الأول اجتهاد أهل العلم وتركت مجالا أيضا للاجتهاد المكلف في تطبيق ذلك على نفسه ولذلك فإن كثيرا مما يقال في هذا الباب نعم إنما هو اجتهادات إنما هو اجتهادات كما ستسمعون والقائل به أو المفتي هو لا يقطع بهذا أن هذا هو حكم الله عز وجل الذي ليس بعده إلا الضلال وإنما يكون ذلك من باب أن هذا أضبط أو أن هذا أقرب إلى ظواهر الأدلة أو أن أكثر الأدلة تدل على هذا أو أن هذا لربما يكون أسهل للمكلفين من ناحية معرفة الحكم ويتسق سيرهم على حالة يمكن أن لا يسبب لهم ذلك شيئا من التردد وال وال والخلط والجهالة وما أشبه ذلك مما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى فالمقصود أن مثل هذه المسائل فيها سعة فإذا أردنا أن ننقر فيها تنقيرا دقيقا وأن نجعلها كما يقال بالمصطرة فإن غاية ما يمكن أن نبديه هو أننا نبدي للآخرين اجتهاداتنا نبدي لهم اجتهاداتنا ولكن ذلك لا يعني أن هذه الاجتهادات كلها صحيحة فقد يكون الصواب فيما خالفها نعم والله عز وجل قد غفر لهذه الأمة الاجتهاد إذا حصل فيه استفراغ الوسع وحسن القصد والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر, فله أجر واحد نعم فعلى كل حال كما سترون الإمام أحمد يقول بأنها تدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو وهو هذا الحديث وحديث أم حبيبة بنت جحش وحديث حمنة وهي أختها وفي بعض الروايات عن الإمام أحمد أنها أم سلمة بدلا من أم حبيبة ووقعت مسائل في الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم جمع أولئك النسوة التي وقع لهن الحيض في زمانه عليه الصلاة والسلام فبلغنا سبع عشرة امرأة وقد نظمهن بعضهم في بيت أو في بيتين وكذلك العلماء رحمهم الله تتبعوا حتى ما يحيض من الحيوانات غير غير الإنسان المرأة تحيض وأما غير الإنسان فذكروا ذكروا الفرس وذكروا الناقة وذكروا الوزغ والكلبة والكلب طبعا والضبعة نعم والأرنبة كل هذه قالوا إنها تحيض كذلك الخفاش وقد لا يسلم ذلك في كل هذه المذكورات نعم بعضها مشاهد أنه يحيض مثل الوزغ نعم وبعضها لا يكون كذلك مثل الناقة نعم والفرس ولهذا الذين عددوا الحيوانات التي تحيض بعضهم لم يذكر هذه في جملتها فعلى كل حال هذا أمر مرجعه إلى المشاهدة نعم وعلى كل حال هذا الباب فيه مسائل كثيرة جدا لعلي أشير إلى بعضها وأترك البعض أو أترك الباقي للأسئلة فمن المسائل المتعلقة بهذا ما هو أقل سن يقع فيه الحيض وما هو أعلى سن يمكن أن تحيض فيه المرأة وهذا يترتب عليه أمر إذا قلنا هناك سن هو الأقل فمعنى ذلك أن أي دم تراه فهو ليس بحيض إذا كان دون ذلك السن المحدد وهكذا إذا قلنا له حد في الأعلى كخمسين فأي دم تراه بعد الخمسين فليس بحيض فتصوم وتصلي ويصح تطليقها فيه ويجامعها زوجها وما أشبه ذلك والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يحد بسن يقال هي الأقل ولا يحد بسن هي الأكثر وإنما يرجع بذلك إلى الوقوع والوجود نعم ف. إن وجد من يحيض في التاسعة فلا فلا إشكال وإن وجد من يحيض في الثامنة فلا إشكال وذكر عن الشافعي رحمه الله بإسناد فيه رجل متهم بالكذب أنه رأى امرأة باليمن جدة عمرها 21 عمرها 21 سنة معنى ذلك أنها بلغت عمرها تسع سنين وهذا لا غرابة فيه فهو يقع في أيامنا هذه فالمقصود أنه لا حد لأقله وإنما يرجع إلى الوقوع ولا حد لأكثره وقد ذكرت إحدى النساء اتصلت من المستشفى عمرها قد جاوز الثمانين وتقول رجعت لها عادتها كأنها شابة تقول ما هذا لا مانع يكون حيوان. إذا رجع الدم وعرفته وصار ذلك متكررا فإنه عادة. فلا يحد ذلك على الأرجح ب ب ب ب خمسين مثلاً أو أكثر أو أو أقل. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا حد لا حد ل لا حد لأقله نعم. وكذلك من المسائل التي ترد في هذا كثيرا وهي هل الحامل تحيض أو لا تحيض الله عز وجل جعل عدة الحامل وضع الحمل ويجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل ولو جامعها ولكنه لا يجوز له أن يطلق المرأة وهي وهي ولا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه فالأقرب الله تعالى أعلم أن المرأة الحامل يمكن أن تحيض وإن كان ذلك يقل وقوعه فإذا جاءها الدم في وقت عادتها وعرفته فإن ذلك يكون من قبيل الحيض وإن جاءها في غير عادتها فإنه محتمل فمن أهل العلم من يقول الأصل أنه دم طبيعة والفساد والعارب دم العرق أمر خارج عنه فهو خلاف الأصل فيقول ما تراه الحامل فهو دم دم حيض إلا ما يأتي مع آلام الولادة كما سيأتي إن شاء الله فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحامل إن جاءها في وقت عادتها فهو حيض وإن جاءها في وقت في غير وقت عادتها فإن تكرر فإن تكرر فهو حيض نعم وإن لم يتكرر فليس فليس بعادة والعلم عند الله تبارك وتعالى وهذا قال به كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي أو هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ذلك من المسائل التي يحتاج إليها هل الحيض مدة يمكن أن يحكم بأنها أقل ما يقع فيه الحيض كيوم وليلة أو يقال يمكن أن يقع بما دون ذلك الأقرب أنه لا حد لأقله يمكن أن يكون ساعة واحدة ويمكن أن يكون ساعات ويمكن أن يكون يوم وليلة ولكن غالب عادة النساء ستة أيام إلى إلى سبعة ستة أيام إلى سبعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بحكم عام قال إذا أقبلت حيضتك إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فربطها بهذا فقد تكون حيضة المرأة ساعة أو ساعتين أو أربع أو نحو هذا والشارع لم يرد عنه تحديد الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولم يحدد وقتا لأقله فينبغي أن يؤخذ ما أطلقه الشارع على أطلاقه دون أن يقيد, دون أن يقيد بغير دليل يجب الرجوع إليه نعم وكذلك فيما يقال في أكثر الحيض كثير من أهل العلم يقولون أكثر الحيض خمس عشرة ليلة خمس عشرة ليلة ويأخذون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث شطر دهرها لا تصلي لما قال النساء ناقصات عقل ودين وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا حد لأكثره فيمكن أن يكون حيض المرأة يصل إلى عشرين يوم وقد يكون أكثر من هذا ما لم يطبق عليها الدم فإذا أطبق عليها الدم بمعنى أن الدم صار طيلة الشهر ولربما لا ينقطع عنها إلا ساعات أو ينقطع وقتا يسيرا أو يوما أو نحو هذا فهذه يحكم بأنها مستحاضة يحكم وسيأتي الكلام, سيأتي الكلام عليها إن شاء الله الله عز وجل قال فاعتزل النساء في المحيض قل هو أذى فطالما أن هذا الدم ينزل من هذه المرأة نعم فإنه يحكم بأنه دم حيض إلا إذا كان لها عادة وخرج ذلك عن عادتها كما سيأتي أو كان لها لم يكن لها عادة وكان لها تمييز وكان ذلك خارجا عنه ويأتي إن شاء الله تعالى هذا ولا أريد أن تشعب كثيرا فقد تتداخل هذه الأشياء ويسبب ذلك بعض الأشكال لبعض الأخوان وكذلك من المسائل أيضا نعم النساء أنواع عندنا المرأة إما أن تكون ذات عاده معلومة العدد ومعلومة الوقت يعني أعني وقت الوقوع ابتداءا متى يقع من الشهر في أوله في وسطه أو نحو ذلك تاريخ خمستاعش من الشهر يبدأ حيضها ومعلومة العدد ستة أيام مثلا هذا نوع من النساء فهذه لها عادة منضبطة ونوع من النساء ليس لها عاده وليس لها وقت معلوم مرة يأتيها الدم في أول الشهر ومرة يأتيها في آخر الشهر ومرة يأتيها في وسطه مرة يزيد ومرة ينقص مرة أربعة أيام ومرة ثمانية أيام ومرة عشرة أيام ومرة ثلاثة أيام فماذا يقال في هذه يقال في هذه ينظر هذه أو قبل أن نبين الأحكام هذا نوع من النساء نعم ليس لها عادة ولكن لها تمييز تميز دم الحيض ودم الحيض يعرف بأربع صفات أسود فخين غليظ له رائحة يخرج متجلطا ولا يتجلط بعد ما يخرج لأنه يجتمع في الرحم ثم بعد ذلك يلقيه الرحم فيخرج وقد تغير وتجلط نعم بخلاف دم الاستحادة فهو مثل دم الجروح يخرج بسبب عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل ويقال له العاذر فهذا مثل دم الجرح إذا خرج تجلط إذا خرج أما الحيض فهو يخرج متجلطا فقد توجد هذه الصفات الأربع في الدم وقد يوجد بعضها قد يوجد بعضها فهو دم يعرف فهذا الدم فهذه المرأة إما أن يكون لها عادة منضبطة بالوقت والعدد نعم وإما أن يكون لا عادة لها في الوقت والعدد ولكن لها تمييز وإما أن تكون المرأة لها عادة منضبطة بالعدد ولها تمييز وهذه أكمل الحالات وإما أن تكون المرأة لا عادة لها ولا تمييز لا عادة ولا تمييز ما لها وقت مرة يأتيها الدم 15 يوم ومرة يأتيها 17 يوم ومرة يأتيها أربعة أيام ومرة يأتيها عدة مرات في الشهر وليس لها تمييز لا تميز الدم الأسود من غيره فهذا نوع من النساء فإذن بناء عليه نقول المعتادة نوعان مميزة وغير وغير مميزة نعم وغير وغير المعتادة التي لا عادة لها أيضا نوعان مميزة وغير وغير مميزة ويبقى عندنا أيضا المبتداءة المبتداءة وهي المرأة التي التي يطرقها الدم لأول مرة لأول مرة فهذه لا يمكن أن تحال إلى العادة وهذه المبتدأة أيضا نوعان مميزة وغير مميزة يعني قد يكون الدم الذي خرج منها بصفة دم الحيو وقد يكون الدم الذي خرج منها لا يتميز إطلاقا نعم فماذا يقال هل يقال الأصل بأن ما يخرج من المرأة هو دم طبيعي؟ إلا إذا علم خلافه لأن ذلك لعارض عرق ركضة من الشيطان نعم فهذه أنواع من النساء وبقي نوع آخر وهي المتحيرة المتحيرة والمتحيرة مجتمع في ثلاثة ثلاثة أوصاف لا بد منها هذه امرأة نسية الوقت ونسية العدد ولا تميز لها هذه امرأة جاءتها العادة ولكنها نسيت متى جاءتها ونسيت كم يوم ولا تميز الدم فهذه نعم هذه هي المتحيرة الآن لو أردنا أن ناخذ هذه الأنواع أو الأقسام جيد أما المرأة التي لها عادة وتميز فهذه لا أشكال أنها تبقى في وقت عادتها نعم فهذا هو حيضها هذا هو حيضها وما خرج عن ذلك حكم بأنه استحاضة ونجعل هذه قاعدة تمشي عليها النساء ونقول لأن العادة أثبت من التمييز في الإحالة عليها بمعنى أن المرأة إن كان لها عادة نعم فإنه يرجع إلى عادتها نقول أنت عادتك سبعة أيام تبدأ من أول الشهر تجلسين سبعة أيام طيب فإذا نزل الدم بعد ذلك فنقول بهذا الاعتبار إن هذا يحكم عليه بأنه دم استحاضة. ونبقى نجري على هذا الحكم باعتبار أن العادة أثبت وعامة الروايات كما سيأتي أحال النبي صلى الله عليه وسلم فيها المرأة إلى عادتها إلى أيام أقرائها إلى ما كانت تمكث في أيام أقرائها و إذا كانت المرأة لا عادة لها ولكن لها تمييز مميزة تعرف الدم دم الحيض من غيره تميزه فيخرج منها هذا وهذا فإنه يحكم لها بالحيض حيث خرج الدم الذي يعرف بصفته أحد الصفات الأربع نعم فيقال هذا حيضها فإذا ذهب هذا الدم وخرج منها الدم الأحمر الذي لا رائحة له ولا فإنه يحكم بأنه استحاضة فإذا كان ذلك متقطعا يعني يأتيها مثلا ثلاثة أيام أسود ثم يأتي يومين أحمر ثم بعد ذلك يأتي الأسود ليومين فإنه يقال تمكث أيام الدم الأسود وإذا جاء الدم الأحمر اغتسلت وصلت اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم الأسود كما يقال هذا في المرأة التي يأتيها الحيض ثم بعد ذلك ينقطع في وسطه مثلا ويحصل لها الجفاف التام نعم انقطع يومين ثم بعد انقطع قطعا تاما حصل لها الجفاف التام ثم بعد ذلك رجع إليها فيقال تغتسل وتصلي في هاليومين ثم بعد ذلك ترجع وتترك الصلاة وتكون حائضا في اليومين الأخيرين لنزل عليها الدم ثانية فالدم قد ينقطع إلى الجفاف تماما ثم يرجع في أيام عادتها وقد ينقطع الدم المعروف بصفة دم الحيض ثم يرجع إليها ثم يأتيها دم آخر هو دم استحاضة ثم يرجع إليها دم الحيض فإذا كانت المرأة معتاده فإننا نقول تبقى أيام الدم كلها هذه السبعة وإن كان في أثناءها في يومين في الوسط مثلا كان الدم أحمر كلون الجرح لي بناء على أن ببناء على أن العادة أثبت من من التمييز أثبت من التمييز ومن أهل العلم من يقول بأن المرأة إذا كان لها عادة فإن عادتها قد تتغير إذا كانت عادتها سبعة أيام الشهر القادم اليوم الثامن رأت دم أيضا الشهر اللي بعده رأت في اليوم التاسع كذلك فكثير من أهل العلم يقولون إنها تعتبر ذلك من الحيض بناء على الأصل الذي ذكرنا وهو أنه أن الأصل أنه دم طبيعة أنه دم طبيعة وأنه ليس بدم استحاضة لأن ذلك دم دم عارض والأصل خلافه دم علة والأصل خلافه فتبقى إذا كانت رأى دم ولو كان لها عادة سبعة أيام فإذا زاد فالأصل ولا يشترط أن يتكرر ثلاث مرات كما يقوله بعض أهل العلم وهو مذهب نعم وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنها ما متى رأت الدم فإنها لا تصلي إلا إذا أطبق فإنها تعرف أنه دم استحاضة وعلى كل حال إذا اتقى الإنسان الله تبارك وتعالى ما استطاع فإن الله عز وجل لا يؤاخذه ولذلك نقول بأن المرأة لا تطالب بالإعادة لو أنه الآن بقيت سبعة أيام ثم نزل عادتها سبعة أيام ثم نزل الدم في اليوم الثامن والتاسع وأخذت بهذا القول أنه دم حيض لأن الأصل أنه دم طبيعة ثم تبين لها في كل الشهور القادمة أن الدم ينزل سبعة أيام عليها فهل يقال أن اليومين هذه كانت فعلا استحاضة ونطالبها بالقضاء كما يقوله بعض أهل العلم يقال لا يقال لا لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم فلا تطالب المرأة بقضاء ذلك الصلاة يعني ولذلك تجد المساء يحصل عندها اجتهاد كثير تجد احيانا تنتظر الصلوات وراء بعض ولا تدري هي طهرت ولا ما طهرت وتقلق كثيرا بسبب هذا وتخشى ان تكون قد تركت الصلاة وهي طاهر الدم انقطع عنها لكن الى اي حد يعرف انقطاعه هل انقطاعه ساعة أو ساعتين أو أربع أو خمس أو يقال تنتظر لما تتخوف معه من نزول الدم ولا يكون ذلك إلا بعد مضي يوم كامل 24 ساعة أو نحو هذا ثم بعد ذلك تعرف أن الدم لن يرجع إليها غالبا بحسب غالب عادة النساء فإنه قد ينقطع ساعات ثم يرجع وتنزل كدره نحو هذا وعلى كل حال هي تتريث وتتمهل والله لا يؤاخذها ولذلك يقال لا تطالب المرأة بأنها تقوم في الليل وتكشف هل انقطع ولما انقطع حتى تصلي العشاء مثلا قبل منتصف الليل لا تطالب بهذا وإنما تنظر قبل أن تنام ثم تنظر إذا استيقظت للفجر هل عليها صلاة فجر أو ليس عليها نعم. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالمكلفين ولم يلحق بهم المشقة والعنت نرجع إلى الأنواع التي ذكرت بعد هذه الإلمaha نقول أولاً المبتدأه المرأة التي يطرقها الدم لأول مرة هذه إما أن تكون مميزة يعني تعرف ينزل عليها دم بصفة الحيض دم الحيض بأحد الصفات الأربع أو غير مميزة هذه الآن المستحاضة الكلام على المستحاضة جيد فالمبتدأه هل نقول إنها إن كانت مميزة تبقى مدة الدم الذي ميزته الدم الأسود مثلا عدا ذلك يحكم بأنه استحابة أو يقال بأنها تبقى إذا نزل عليها الدم بغض النظر عن كونها مميزة أو غير مميزة لأن الأصل أنه دم طبيعه ما لم يطبق هذا الدم عليها، فإذا أطبق حكم بأنه استحارة، حكم بأنه استحارة، يعني المرأة المبتدئة نزل عليها دم قلنا هو حي، واضح، هل نحتاج أن ننظر نقول هو أسود بصفاته أو ليس كذلك؟ الأقرب أنه لا ينظر، الأصل أنه دم طبيعة، تبقى. سبعة أيام زاد عشرة تبقى اثنى عشر يوم خمسة عشر يوم تبقى ما لم يطبق عليها الدم وعرفنا أن إطباق الدم معنى ذلك أنه يستمر الشهر وقد لا ينقطع إلا أوقات يسيرة لا عبرة بها فهذه المرأة بهذا الاعتبار نعم إذا أطبق عليها الدم كانت مستحاضة فماذا نصنع لها هذه المبتدأة لما أطبق عليها الدم بهذه الطريقة، كيف نصنع لها في الشهر القادم أيضاً؟ متى نقول لها توقفي أنت مستحاضة؟ متى نقول لها صلي؟ من أهل العلم لا يحكم له أصلاً بأنه دم حيض إلا إذا تكرر ثلاثا يقول لا لا عاده إلا بالتكرار. وإذا قلنا بأن الدم الأصل أنه دم طبيعة فإنها تمكث مدة الدم فإذا أطبق عليها الدم حكم بأنه دم استحاضة وإذا حكم أنه دم استحاضة فماذا يكون حيضها الحقيقي؟ يكون حيضها الحقيقي إن كانت مميزة هو أيام الدم الأسود جيد؟ أيام الدم الأسود، فلو صامت في الأيام كانت في رمضان مثلا بدأها الحيض، فما الذي تقضيه الآن من الشهر؟ نقول تقضي ما عدا الأيام التي يتحصيها، ما عدا الأيام التي نزل عليها الدم الذي يعرف أنه دم حيض. نعم، ولا يحتاج أن يتكر ولا يحتاج أن يتكرر. هذا. ثم بعد ذلك تنظر في الشهر الذي بعده مثل شيخ الإسلام تيم رحمه الله يرى أن العادة تثبت من المرة الثانية فإذا نزل عليها في أول مرة سبعة أيام ثم نزل عليها في المرة الثانية سبعة أيام عرفت عادتها بهذا صارت معتادة الآن فإذا نزل عليها في المرة الثالثة ما يخالف هذا بدت تعامل على أنها معتادة الآن جيد لا إذا كانت المرأة لا تميز لها هذه المبتدأة ما لها تميز أصلا ولا لها وأطبق عليها الدم فماذا يقال كيف نحكم الآن في رمضان كلها الآن صارت ينزل عليها الدم فماذا نقول هل نقول ينظر إلى غالب عادة النساء فيحكم بأنه هو عادتها أو نقول ينظر إلى قريباتها أقرب أقرب الناس إليها إلى أخواتها مثلا فيحكم له لها بحكمهن وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم لأنها في الغالب تكون موافقة لهن في في عادتها هذا بالنسبة للمبتدأ والنوع الثاني اللي هي المعتادة وقلنا العادة تثبت على قول شيخ الإسلام في المرة في المرة الثانية وهذه المعتادة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة مميزة أو غير مميزة والاقرب الله أعلم أنه يرجع إلى العادة وليس التمييز يرجع إلى العادة فتبقى المرأة عادتها نعم فإذا استمر الدم فإنه يحكم عليه بأنه دم بأنه دم استحاضة نعم وهذا أسهل بكثير للنساء نعم واختيار جماعة من آل العلم من الأئمة الجماعة من ال الأئمة المتقدمين والمتأخرين وهو قول شيخ الإسلام ثيمية رحمه الله سبقه إلى هذا أيضا نعم هو وأحد قولي الإمام الشافعي وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله وهذه بالنسبة للمرأة المعتادة عندنا المرأة التي لا عادت لها لا عادة لها فمثل هذه إن كان لها تمييز رجعت إلى التمييز فتبقى مدة الدم الأسود لا تصلي ولا فإن انقطع اغتسلت فإن رجع توقفت وهكذا تستمر على هذه الطريقة كل ما رأت دم الحيض بالصفة حكم, حكم لها بالحيض ثم بعد ذلك تغتسل ويكون ذلك الدم دم استحابة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وما أشبه ذلك ويجوز لزوجها أن يطاعها بلا كرهة بلا كرهة نعم وأما المتحيرة المرأة التي كانت لها عادة فنسيت عادتها نسيت العدد ونسيت الوقت وقد تكون نسيت العدد ولكنها تذكر الوقت وهذه قد يكون لها تمييز وقد لا يكون لها تمييز فالمرأة التي نسيت العدد ولكنها تعرف أن الحيض يأتيها في أول الشهر أو في وسط الشهر نقول تمكثين طبعا هذه الآن مستحاضة متى عادتها؟ الآن أطبق عليها الدم وكان لها عادة لكنها نسيت عدد الأيام جيد فماذا نقول لها؟ نقول أنت متى كان يأتيك الحيض؟ تقول في نصف الشهر نقول إذن تبتدئين من نصف الشهر وينظر إلى عادة أقرب الناس إليها فتبقى ذلك إلا إذا كانت مميزة فإنها تبقى مدة الدم مدة الدم الأسود لكن هذا لا يتأتى بناء على الشرط الثالث الذي ذكرناه في المتحيرة وأنها لا تكون متحيرة إلا ثلاثة شروط وهو نسية العدد ونسية الوقت ولا تمييزة لا تمييزة لها لكن نحن نفترض صور لا تسمى متحيرة عند الفقهاء، لكنها وحدة نسيت العدد ولكن تذكر متى متى وقت العادة يأتيها نصف الشهر وعندها تمييز فنقول اجلسي من نصف الشهر مدة الدم الأسود مثلا واضح فإذا قطع حكم بطهارتك فإذا كان لا تمييز لها نظر إلى عادة قريباتها واضح وإذا نسيت الوقت هي ما تدري تدريه يجيها في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا والدم مطبق عليها متى كانت عادتها لا تعرف فهذه ولا تميز لها فإنها تبقى من أول الشهر نعم تبقى مدة تنظر فيها بما يقع لقريباتها لأقرب الناس إليها فتبقى ستة أيام أو سبعة أيام أو نحو هذا في أول في أول الشهر ويحسب لها هذا أنه حيض يحكم بأنه حيضها وما عدا ذلك أنه استحاضة واضح؟ هذا واضح أو لا؟ طيب الآن من هي المتحيرة؟ نسيت إيش؟ العادة؟ نسيت إيش؟ نسيت العدد؟ والوقت ولا تميز لها لا تميز لها وضح الوقت والعدد فهي لا تدريه في نصف الشهر ولا في أول الشهر أو كذا فماذا نقول لها؟ اجلسي من أول الشهر هل نقول انظري إلى غالب عادة النساء ولا انظري إلى قريباتك؟ قريبات إلى قريباتك فإن ما كان لها قريبات فتنظر إلى غالب عادة غالب عادة النساء نعم والله تعالى أعلم حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن أسهد بن عبد العزة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يرجع إليها ترجع إليها مسائل هذا الباب باب الحي نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاب فلا أطهر ماذا معنى فلا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم سواء عبرت عن هذا بالنظافة لأصل معناها اللغوي كما يقول النساء اليوم فلانة ما نظفت نعم بمعنى أنها لم تطهر لم ينقطع عنها الدم فلا أطهر أفد... أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق نعم هذه الروايات الألفاظ بعضها في مسلم وبعضها في البخاري والإمام المقدسي رحمه الله نعم لربما يجمع روايات متعددة من الحديث ويضم بعضها إلى بعض حتى تصير في سياق واحد كأنها نعم كأنها قد وردت هكذا في الصحيحين بهذا السياق ولا أحتاج أن أنبه على هذا كثيرا على كل حال يقول فإني أستحاض فلا أطهر نعم وعند البخاري إني لا أطهر دون أستحام وعند مسلم إني إمرأة أستحام إني إمرأة أستحام وما قالت فلا أطهر فلا أطهر أفاد على الصلاة فقال لا إن ذلك عرق، وقلنا أن هذا العرق هو الذي يقال له العاذل والعاذر ويكون في أدنى الرحم، وأما دم الحيض فيخرج من قعر الرحم. الفقهاء رحمه الله يقول أن دم الحيض هو الذي نعم يجتمع أو الأطباء يقولون هو الذي يجتمع في الرحم وتسبح فيه البويضة فإن لم تلقح خرج. والفقهاء رحمه الله يقول هو الذي يتغذى منه الجنين لو صار الحمل نعم يقول يتغذى منه الجنين لو صار الحمل ومثل هذا يرجع فيه للأطباء والمعروف أن الجنين يتغذى من الحبل السري نعم فعلى كل حال يقول إن ذلك عرق و... ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي ولكن دعي الصلاة إلى آخره هذا اللفظ عند البخاري نعم وليس عند مسلم يقول وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي نعم هذه الرواية في سياق الحديث السابق نعم وفصلها هنا وجعلها رواية مستقلة لاحظ هنا سألته عن ترك الصلاة فبين لها أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وقال لها إن ذلك عرق يعني مثل دم الجرح وليس بدم حيض ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها لاحظ هنا أحالها إلى ماذا؟ هذه من أصح الروايات ومن أوضحها أحالها إلى العادة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها ما قال هل أنت مميزة ولا غير مميزة هل الدم الذي يخرج منك بصفة دم الحيض أو ليس بصفة دم الحيض فيستنبط من هذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال جيد فماذا يؤخذ من على هذا الاعتبار أنه ما استفصل أن القضية ما تفرق ما يختلف الحكم فإذا كانت المرأة لها عادة ولو كان لها تمييز وأطبق عليها الدم فيقال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم بعد ذلك يحكم بطهارتها يحكم بطهارتها ثم اغتسلي وصلي وهذا الغسل هو الغسل الذي يكون بعد الحيض وتصلي وفي بعضها أنه قيده إذا جاء وقت صلاة لأنه بطبيعة الحال لا يجب عليها غسل الغسل من الحيض إلا إذا إذا دخل الوقت إذا دخل الوقت يعني لو أن المرأة مثلا طهرت من الحيض الساعة الثانية ليلا هل يجب عليها أن تغتسل الجواب لا لأن وقت العشاء قد خرج منتصف الليل والفجر ما دخل وقته لكن يجب عليها إذا دخل وقت الفجر نعم وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة وهذا كما قلنا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى قضية ما تربط بوقت يقال هو أقل الحيض إذا أقبلت الحيضة فدعي فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هنا أحالها بهذه الرواية إلى إيش أحالها إلى إيش أحالها إلى عادتها إلى عادتها واضح فإن لم يكن للمرأة عادة أحلناها إلى ماذا إلى التمييز إلى التمييز نعم كم باقي على الإقامة كم وين المؤذن كم باقي على الإقامة ها خمس دقائق طيب نقرأ الحديث قرأنا الحديث اللي بعدها حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الآخر أن أم حبيبة وهي بن جحش الأسدية أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها استحيضت سبع سنين نعم هذه كانت زوجة لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كما أن حمنة كانت أخت لمن أخت أختها حمنة أيضا زوجة لمن لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه نعم فهذه نعم قد وقع لها استحاضة له أم حبيبة ويقال أم حبيب وأختها أيضا زينب وقع لها شيء من هذا وكذلك حمنة ثلاث كلهن وقع لها له استحاظة أن أم حبيبه استحيرة سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل نعم فكانت تغتسل لكل صلاة كانت تغتسل لكل صلاة عامت أهل العلم ومنهم لأيمن الأربعة واختيار شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله وقول عامة المحققين سلفا وخلفا أنه لا يجب عليها الاغتسال في هذا الحديث أمرها أن تغتسل لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة هنا أمرها أن تغتسل المراد به الاغتسال من الحيض تتطهر ولكن هل يجب عليها هذه المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وقد جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله أنها تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل وتغتسل للفجر فتصير تغتسل ثلاث مرات تخفيفا عليها ورفعا للمشقة وجاء في بعض الروايات الأمر بالوضوء الأمر بالوضوء هنا أن الاغتسال وقع منها من عند نفسها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم أعني لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة ولكنه جاء في بعض الأحاديث الأمر بالاغتسال لكل صلاة وجاء في بعضها الأمر بالاغتسال لكل صلاتين عدا الفجر اغتسل لها لوحدها وجاء الأمر بالوضوء فيفهم من هذا والله تعالى أعلم أن الواجب هو الوضوء تغسل أثر الدم وتتوضى لكل صلاة فإذا دخل الوقت غسلت أثر الدم وتوضأت ثم استباحت ما يستباح للصلاة تتنفل الفريضة التي تتنفل نعم والتمس المصحف وما إلى ذلك بهذه الطريقة الآن عندنا الأمر بالوضوء هو القدر الذي الواجب ويليه نعم يليه الاغتسال لكل صلاتين وأكمل من ذلك كله الاغتسال لكل صلاة فالقدر المجزئ هو الوضوء أكمل منه الاغتسال ل الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما والأكمل أن تصلي الصلاة لوقتها مع الاغتسال مع الاغتسال و... وعلى كل حال لعل أريد بعض الروايات في الدرس القادم إن شاء الله للمقارنة بينها ثم نأتي على بقية الأحاديث إن شاء الله. يقول في سورة المجادلة آية 14 ما هم منكم ولا منهم الضمير هم هل يعود على المنافقين أو على اليهود الله خير. تولوا قوما غضب الله عليهم قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم قولا للمفسرين الأول أن ذلك يرجع إلى المتولين اللي هم اليهود يقول بأن هؤلاء المنافقين تولوا قوما نعم هؤلاء الذين تولاهم المنافقون لا مبرر لتوليهم لأنهم ليسوا منكم حيث ينتسبون إليكم في الظاهر فيكون التولي مبررا ولا منهم باعتبار أن الطيور على أشكالها تقع ومن وافق عقده عقدك وافق قلبه قلبك فالمنافق يتولى المنافق واليهودي يتولى اليهودي والمؤمن يتولى المؤمن يقول لا مبرر لتولي المنافقين لليهود لأنهم لا ينتسبون إليكم لم يتولوا مسلمين ولم يتولوا منافقين هذا معنى والمعنى الثاني ما هم منكم ولا منهم أن ذلك يرجع إلى المنافقين يتحدث عن المنافقين ويقول بأن يخبر عنهم بأنهم تولوا قوما غضب الله عليهم ويخبر عنهم أنهم قد أنهم كشات العائرة بين الغنمين لا هم من هؤلاء اليهود ولا هم منكم ولكنهم صنف ثالث. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب فيقول أن هذا كله يرجع إلى المنافقين وهم المحدث عنهم نعم يقول امرأة عندها خوف شديد من الله ومن, الص... ومن الموت ووسواس فما الضابط في فيها علما أني لا أملك ذلك حتى أنه يأتيني خوف عند قراءة القرآن الخوف مطلوب لكن إذا كان هذا الخوف نعم يؤدي بها إلى أن يعطلها من القيام بما هي بصدده من العبادة أو ما تحتاج إليه في دنياها فمثل هذا الخوف يكون قد أضر بها فتحتاج إلى ترجيح وبالنسبة للموت يقول لها استعدي للموت لكن اعلمي أن الخوف منه وحده بمجرده لا ينفع وإنما يحتاج إلى استعداد وعمل وإن كان الخوف من الموت لمجرده ليس لما بعده فإن بغي أن يعلم النسان أن الموت إذا جاء فإنه يأتي على الخائف منه وعلى المقدم عليه يأتي على الإنسان الذي قد نسيه تماما ولا يخطر له على بال ويأتي للإنسان الذي إذا ذكر عنده الموت بدأ يكفكف دموعه ويستعبر لا يفرق الموت إذا جاء الأجل فإنه بين فإن الإنسان يموت فلا ينفع الخوف وإنما الخوف يطلب لما يكون له من الأثر المحمود من العمل والاستعداد وما أشبه ذلك. وأما الخوف بمجرده بهذه الطريقة خوف كما هو حال بعض العامة تبكي المرأة وتولول ولا ذكر الموت و... فمثل هذا لا ينفعها. نعم بل إن ذلك يضعف قلبها يضعفه ويضره ويحزنه من غير طائل. وإنما المقصود هو الخوف المثمر خوف الذي ينفع. وهذا ينظر في الأسباب اللي أوقعتها في هذا أحيانا يكون صدمة نفسية كما يقولون يكون مات قريب لها أو قريبة لها ما توقعت أو صديقة لها في زهرة شبابها أو كذا وصارت تهلوس بالموت وهذا حصل لعدد من الناس لما نظر في السبب وجد أنه موت هذا القريب الخوف المرضي ما هو الخوف الطبيعي أو الخوف المطلوب وأحيانا يكون السبب في هذا هو كثرة نعم الحديث عن قضايا وحوادث وكذا فكل ما دخل واحد من الأولاد ذكر قضية مأسوية والبنت قاعدة عندها وتقرأ عليها من الجريدة إذا صار لهم حادث شحوطوا وهذا رأسه انقطع وهذا يده انقطعت وهذا مدري إيش صار له وعيالهم الأربعة كلهم ماتوا والمرة طابت من السيارة وطاحت عليها السيارة واللي مدري إيش والثاني واقف عند مدري وين وجد سيارة وسطمته وصار صار له مدري إيش وكذا وهالمرات ما غير تبكي وتصيح وكل ما دخل واحد جاب لها قصة جديدة من مشاهداته اليومية ولا مما سمعه ولا مما قرأه أو نحو ذلك فمثل هذه مسكينة يعني تعيش في حالة من الخوف والهلع والحزن لا مبرر لها يقول أذعن الحيو يقول إذا أطبق على امرأة دم الحيو هل تعود إلى عادتها مثل تحيظ في الشهر سبعة أيام لكن إذا أطبق عليها الشهر وهي عالمة بوقتها هل بعد سبعة الأيام تصلي قلنا هذا تصلي نعم ترجع إلى عادتها ولو كان لها تميز عادتها سبعة أيام أطبق عليها الدم فماذا نقول نقول إقع دي السبعة أيام حتى لو كان الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر أسود لأن العادة أثبت من التمييز. والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول